وَكَذَلِكَ أَعْتَوْنَ فَقَالوا بَنُو عَلِيِّهِم بُنْيَانَهُ وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَد تخيفنا عليهم بس اذا رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أقولن الشيء إن إني فاعل ذلك غزاء <تصفيق> la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 لا مو